bissen mil ro banna 119. <تصفيق> ومتاع <تصفيق> <تصفيق> <الحياة> الدنيا والله عنده حسن المآب 111. قل فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اِذْتَدَوَّ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاقِ وَاللَّهُ بَصِيرُ and um. go oh. نو وني كاي مَنَ اللَّذِينَ كَفَؤُوهُ فُذِلُّوا مَذَلَّةً شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ want bon. kul Oe! a no. a <laughs> Yeah, وكيف تكتفون وأنتم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 121. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 122. واعتصموا بحبل الله جميعا تَفَوَّقُوا وَلْكُرُنَّ مَا كُنَّ عَظْلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ فَأَلَمْ نَفْعَلْ بِالنَّاسِ كَمَا فَعَلْنَا بِقَوْمِ الْأَحْزَابِ فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ يَخَصُّوا وَنَحْنُ وَكُنْتُمْ مَعَنَا صَفًّا فَرَدْتُمْ مِنَّا نَفَا إِنْ قَذَفْتُمْ مِنَّا كَذَلِكَ 117. وقالوا لكم آيات ذي لعلكم تهتدون 118. ولتكن منكم ورُفِيعٌ يَمْنَهُ نَعِلُ الْمُكْثُ وان انتكون كل الذين تفاوا وختلفوا من بعد ما جاءهم ملَ النس و أوج أك فوتض دئ م ق فزوق لاظب فيم a'ti لِلَّهِ غَيْمٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ ورُفِعَتْ نَهْنًا عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ me. always d wine go in ach i chi lle Für weigh be proud a about by on on o by aw biwaw minallahi luna ai a'n <simitation> gilyn <simitation> cool <laughs> what وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَا قَوْدِ كُمْ All mm right. -hmm. تَصْعَدُونَ عَلَى تِلُونَ عَلَى احَادٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَفَابَكُمْ مَنْ بِغَمٍّ بِغَمٍّ فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما أصابكم والله غبير تَُون <تصفيق> ثمَُّ أَن زَل عَعكُم مِ بَادِغُِّ أَمَتَ وَ شاطئ فتم منكم ونقائفكم قد اهمم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون ألنا من الأمر من قُل إِنَّ أَمْرَ كُلِّهِ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا يبدو يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قُل لَّعَنَكُمُ اللَّهُ فِي بُيُوتِكُمْ لَا غَرَرٌ لِّلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَّا لَمْ يَرَزَنَّ لَنَا فِي نُكُتِبَ نَئِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوْضِعِ الْغِمِّ وَلِيَ ابْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْ قُم يَ مَ تَقَّ مَس تَنزَللَهُُ مش شيءط بِبعَض مَا كَسَون وَالْقَضَاءُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ, الله غفور حليم إن الذين ان ت ولوا منكم يوم ان تقن جمامنا ما استنزل لكم الشيطان بظلمه وَأَلَمْ يَقُمْ ذَٰلِكَ عَنِ اللَّهِ وَعَنُّم إِنَّهُ مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 117. لا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض 118. وقالوا لإخوانهم وانب إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِينَ والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو هدتم لمغفرة اَمْرٌ غَيْرُ رَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَأَلَيْسَ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَئِنَّ اللَّهَ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من فاعف عنهم واستوفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وعلى الله وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن كَانَ لِلْمُؤْمِنُونَ وَمَا يَغْلُو لِيَأْتِي بِمَا لَمْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُفْسَخُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا أفمن تتبع عرض موى كما من هُوَ الَّذِي رَجَعَ النَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ففي ذم رسولا من أنفسهم يتلو علي اذِ الْمَوْعِظَةُ لِمُجْمَلِ الْقِطَبِ عِلْمَتَ عِنْكَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَن فِي ضَلَالِ مبين أعلم مَا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَضَاءٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى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 ألي علمن لن ننفق أو قيل لو قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَكْتَبَعُنَّا كُفْ هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذٍ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواه ما ليس في قلوب ذنب والله أعلم بِمَا بما الذين قالوا لإخوانهم وقاذوا له أطاعون ما قتلوا قل فاذرؤوا عن أنفسكم الاحياء يَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِذِمْ مِنْ خَلْفِذِمْ أَنْ خَوْفٌ عَلَيْذِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ yes. فَشِرُونَا فِي نِعْمَتٍ مِّنَ الْمَغِيرِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ <تصفيق> واتجاهوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم là vi não có le le Na su sao có du اذا اتقم امنا وقنوا حسبوا الله ونعم الوكيل <تصفيق> ام قالوا al فل تَ سَظَ النَ بِمَافَزَةِ مِ الل فَ سَفَ النَّون من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك والسماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اخْتَلَفَتَا فِي اللَّيْلِ ج بِ وَتف ك وَتف كون في قق نَمَا خَلَقْتَ ذا با وطيل الصبحانك صبحانك فقتنا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ بئِم الن الن سَمِ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر كلا فاستجاب لهم بعضكم من بعض وَقتَُ وَقُتِل لَكَصَّ عَ سَات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ وَنُثَرَا لا qulil mataun qulilun summa تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزير